بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد طه الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه نصل الى عنوان جديد وهو التغيب من البول في الماء والمغتسل والجحر وفي ذلك احاديث كثيره منها ما ورد عن سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبان في الماء الراكد الماء الراكد اللي وهم متجدد وهو متغير ما في شيء يجري حتى يتغير ونحن نعلم أن الماء الراكد بيكون أن يبول به إنسان يفسد يعني لما بيطول يومين وثلاثة إنت الآن عندك بركة عندك مكان بتلاقي ما أحد بنزل لأسبح فيه ولا شيء مجرد مع بيته يوم يومين تبدا تغير اللون تميل الاصفرار تميل الاخضرار تميل بعد ذلك لا يعني يظن الإنسان ان فيها اوساط فكيف مع كل هذه الاشياء التي فيها من طحالب وغيرها نزيد الطين بله ان يكون هناك بول فيها فاصبحت وسخه نجسه فرق هناك كبير بين الوساخة وبين النجاسة لو كانت ما في مانع أن نسبح بها لكن ما في نجاسة لأنه أخطر من كذا بس دون أن يكون هناك نجاسة أما تكون ماء زلال أبيض وفي نوت تقول من الجساء كله ولو كانت نظيفة لكن دخلها شيء من النجاسة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكل مع تانا ننبه عليه الأطفال ننبه عليه الكبار ولا لا يجوز في ناس يقول لك لا يا أخي مكان مخفي وخلاصه لكن أنت نجست حالا هذا المكان مدام ما راكد كل إنسان اجى نزل فيه وسبح في هالمكان أنت ازيته أولا كمرض تانيا كنجاسة هذا فيه أذى فلا يجوز لك نهي مع تحرام أن يبول الإنسان في هذا المكان لأنه أصبح مصدر أذى لكل من تلوث بهذا الماء وفي حديث اخر عن سيدنا جابر ايضا رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الجاري حتى مكان بس في الماء الراكد الماء الجاري حتى يعني ولو كنت في ساقيه في نهر في مكان الاولى أن لا تبول بهذا المكان لأنه التبول فيه وانت فيه يؤذيك عدمه نحن يؤذي الاخرين يؤذيك إلا انت لما هذا البول عبد الخود مش اتحمل في كنتهه بتصبح في هالمكان يعني ايش لي نفسيتك أنت لما عم شوف بقول لك عم فيه فشوف الناس عظم أراد عن يرفع من شأن الانسان ما هو مكان مناسب للبول هذا مكان التبول فيه له مكان اخر مكان الغائط في مكان اخر لكن هذا الامر فيه نهي حتى ولو في الماء الجاري حتى لا يؤذي نفسه من باب اولى قبل ان يؤذي الاخرين فهذا الامر يؤثر على صاحبه وفي الحديث ايضا عن بكر بن عامر قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت طست يعني التشت ما يعني لا يجوز لانسان أن يبول في صحن أو في التشت أو في ويتربه طب إذا آم نضطر يا أخي مغير. لكن مجرد ما قال فيه ناخده نغسله ما احد يغتر فيه او ينغش فيه او بنفس الوقت بدون هالاشياء كلها الملائكه تدخل مكان متنجس فنحن لله ملائكه الرحمه فهذا النجاسه الظاهره شوفوا اسلام نشاط حريص علينا وعلى نظافتنا وعلى مكانتنا وعلى الرحمه الطيبه ان تكون دائما طيب وجود البول بعت رائحه كريهه لون إيزاء مكروبات مرض هذا كل شيء الاسلام لا يريد ان نكون من حثاله الناس في هذه التصرفات لا ينقع بول في قصد في البيت فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه بول منتقى ولا تقول لنا في مغتسلك المكان الذي تغتسل فيه لا تبول فيه طيب قال هذا كان قديما يختلف عن الحمامات اليوم اليوم بكل حمام احسن من البيوت التي كانوا يسكنونها في فرق فقديما كان اذا البال في مكان يبقى الماء مو نغسل ونن في العتبات طب العتبات لا ما تجري لا شيء فانت لما احتجز الماء بترش عليه فانت اصبحت في شك عجب هذا اللي طرش علي من البول ولا من الماء عجب هذا مني ولا من غيري عجب هذا النجاسة ولا طهارة فأنت أصبحت في وسواس وأعط حالك في متاهة فالافضل أن لا تبول في هذا المكان طيب الحكم نفسه يبقى إلى حمامات مليون لا هذا يختلف الآن إذا الإنسان بال في المكان وغسل راح كل شيء نعم تمشي مياه متجددة فهذا لا يؤثر بس بشرط أن يغسل المكان حتى لا يبقى هو في شك شان هو يعني وشان ما ربه الأسواس ما يدخل إلى الإنسان فاحتراماً لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفضل أن لا يبون لكن إذا الطعب في هذا المكان في الحمامات حمامات تختلف عن حمامات قديمة يعني فلا مانع إذا غصل المكان فبمجرد ما راق عليه الماء ذهبت النجاسة لأنه ما لا مكان تستقن فيه إنما هي تمشي ومهيئة وفي الحديث أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله طيب يمتشط كل يوم المقصود إيش معناته؟ إن الذهاب إلى الحلاق مخصوص للنساء إذا بدأت تروح تقص وكل يوم تروح تروح تحط كوفيره وتحط أدف تقطع الشعر يعني شغلة كمان الشي قلته وقلته ليست محبودة وكثرته ليست معبودة الآن انت كما تتنشط نزل شهر كما تتنشط نزل شهر فانت معتا انه ابتنطف شهرك يعني فخلي مره مرتين يكون الأمر فيه حتى ما يصبح العبد مثل ما ذكرنا في يوم الجمعة عبد الخميصة عبد الخميصة عبد الهندام والشكل وكذا لنكون الشهراء يزيب طبع حلم وكون الفرقة مضبوطة بي في البيئة و... معلش هذا التزين حلو بس ما أكون عبد لهواي فعال كل شيء وكون أفضل الناس بجمالك وبيتزينك بس ما يتعلق قلبك بها الا يتعلق بالشكل أنا فعلت كل شيء وتزينت إن أحدنا يحب أن يرى ثوبه نظيفا وشعره مهشطاً وإيحاه طيئاً مومنا التكبر وليس فيه شيء من إذا دخلت أندية سليمة أن يكون هناك وأما بنعمة ربك فحدث. حتى نختم هذا الباب نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم المقصود بكلفته لكن المشت العادي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أساسيات سفره أن يضع السواك والمشت فهذه الأساسيات قلتوا مشت معه دائماً لذلك لما وجد رجل ما هو مشيط النبي زهد شعره مبعثر وجاي جاي من قال للصلاة قلنه النبي سعى صلاة عطوش في حدا معو يعطيه مشره هل لا يجد احدكم ما يمشط به شعره ما عندك مشط حاله لازم تغير شكلك معناتها لا اهمال كويس ولا زياده زياده كمان حتى ما يكون في اذى للانسان لكن اذا انتفى الاذى ما في انه تحط اخي لا المستشوار والمعدات والجليه وما بعرف ايش أنا كله انا كله يؤذي لانه كلها مواد كيميائيه فكان النبي عم يحكي على زماننا صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا في ذلك هذه الامور يبول في مغتسله عرفنا الحكم حديث آخر حتى من الباب بعد إيش لو تحملته شوي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمها أن يبول الرجل في مستحمه يعني نرجع نقولش عن الشك المكان الذي يستحم فيه حتى يكون ظاهر لأنه كتير ناس إذا إذا يعني توضى فيه مكان فيه في مكان فيو شو لك أخ عاجب أنا طرش في خلاة وسويت خلاص ما دام المكان ظاهر عيف في الأمر على ظاهره وقال إن عامة الوسواس منهم نشوف عزنا العزر ليش عبدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة الوسواس منه من هذه الأشياء وعن قتادة بن عبد الله رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجعر إذا في حفرة ما بسي تكون فيها قد يكون فيها حيوانات طالع لك حيه عقرب يزيد فكيف أنت تقول بهالمكان أزيدهم طب ألا هذا هدول قد يكون فيها الجان لأن الجان مسكنهم الجحور والأماكن الخارجة فإذا أنت بلت في هالمكان فان كمان في مثل أن يتصلوا يتطهروا فانت فأنت أزادوا دون أن تتعوز دون أن تذكر لذلك علمك الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الإنسان بده يدخل إلى قضاء الحاجة أن يقول أعوذ بالله من الخبس والخبائج وحتى من السنة أن يسمي بسم الله أعوذ بالله من الخبس والخبائج طب ماذا تسميه؟ قال سطر ما بين عوران بني آدم والجان هو ذكر الله لما تقول بسم الله ما مشى ما يشوفوا عربتك كمان طيب نهابا تقول في جحر ليه؟ قال حتى ما تؤذي نفسه سواء من الجن سواء من الحيوانات من الحشرات التي فيها من الهوام من الحيات من العقارب قالوا لقتاده ما يكره من البول في الجحر طيب ليش نهى يعني عن هذا الأمر قال يقال إنها مساكن الجن لذلك حتى نبعد نفسنا عن الشبهات والأذى نسأل الله عز وجل ان يحيينا فان كل خير وصلى الله على سيدنا محمد